أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتل ولا ذله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كتبوا السيئات جزاء لا بمثلها وترهقهم دلتهم ما لهم من الله من عاصم ما لهم من الله من عاصم كأنما أخشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وَيَوْمَ نَحْسُوْهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمُ أَنْ تُمْوَشُوْكَ أُوْكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِنَّا تَعْبُدُونَ فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إِن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أَسْلَفَتْ وردوا إِلَى الله مولاهم الحق وضل عنهم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 يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فإن توفكون فكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أَفَمَن يَهْدِي 119. وإلى الحق أحق أن يتبع يهدي إلا أن يهدا فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن إن الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون ابتلاه قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 ولكن الناس انفسهم يظلمون ويوم نحصوهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإنا نرينك بعض الذين عدوا مو أو نتوفينك فإلينا مرجعون ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة فَإِذَا جَاءَ ورسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضررا ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة نجل إذا جاء أجرهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون قل رايت إن عذابه بيت نونها رم ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع 109. ثم قيل للذين ظلموا زوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 110. ويستنبئونك أحقه قل وربي إنه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 ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم نوعظة ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل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 ولكن أثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتزو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال زرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب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 فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظلون فإن توليتم فما سألتكم من أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرطنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 117. وآرون إلى فرعون وملئي بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين 118. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا 119. للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه قُونَ لَكُمْ الْمُلْكُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُتُونِي بِكُلِّ السَّاحِرِ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى انْقُضُوا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 وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَهُ سَيَقُومُ إِن كُنْتُمُ أَمَنْتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا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 أومكما وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون العون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا.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 وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا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 فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكون من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين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 إذا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناه إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفسنا تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات ونرض وما تغلل آيات والنذر عن قوم لا يؤمنون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 وهو الغفور الرحيم قل يا أَيُّهَا الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فَإِنَّمَا يهتدي لنفسه ومن ضل فَإِنَّمَا يضل عليها وما أَنَا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب نحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير اللا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير وان استغفر ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويوتك الذي فضل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 ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم